ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصرة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق بها والإيمان بها الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحديثنا الآن ينصب على قول الشيخ رحمه الله الإيمان بالقدر خيره وشره أقول أولا القدر من التقدير القدر في اللغة من التقدير يقال قدرت الشيء إذا أحط بمقداره وهو في الشرع الإيمان بتقدير الله سبحانه وتعالى الكائنات كلها تقديراً يوافق سابق علمه وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ والأدلة والأدلة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره وأنه من أركان الإيمان الستة أقول والأدلة على وجوب الإيمان بالقدر وأنه من أركان الإيمان الستة التي لا يكون العبد مؤمناً حتى يستجمل كثيرة جدا فمن الكتاب الكريم قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا ومن السنة ما أخرجه مسلم من حديث عمر المشهور بحديث جبريل قال ما الإيمان قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره والأحاديث. في الدلالة على ما أفاده هذا الحديث والآيات والآياتين قبله مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن هنا أن نقرأ قصة لعرضها عليكم تلميذنا وصاحبنا أبو عبد الرحمن فؤاد بن سعود العمري وهي في سنن أبي داوود وغيره قصة ابن الديلمي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ الإمام أبو داوود رحمه الله في كتاب السنة من, من سننه من سننه قال قال حدثنا محمد بن كتير قال أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار قال ثم أتيت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال مثل ذلك قال ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه تحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هذه القصة صريحة الدلالة. هذه القصة الصحيحة صريحة الدلالة في وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. وقد تضمنت أمورًا أخرى لا يفقهها حق الحق الفقه إلا من هداه الله إلى السنة فمن تلكم الأمور بيان أبي رضي الله عنه لابن الديلم رحمه الله واسمه عبد الله ابن فيروز ثابعي ثقة، فقد بين له كيف يكون الإيمان بالقدر، وخلاصته أن يعلم المرء أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئ. ثانياً. قصد السلف رحمه الله حين ما تنوبهم النوازل والمعضلات والمشكلات إلى أكابر أهل العلم وهذا واضح من مسلك الدايلمي رأبنة الدايلمي رحمه الله فإنه لم يسأل كبار التابعين في ذلك الوقت وإنما عمد إلى أشياخ كبار التابعين وهم ثلة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم أولئك الأربعة أبي وابن مسعود وحذيفة وزيد ابن ثابت وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا ومن فوائد هذه القصة حرص ابن الديلمي على الخلاص مما عرض لقلبه من الاختلال في الإيمان بالقدر ولهذا فإنه اختار من سأله سأله أربعة من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حتى أذهب الله ذلك من قلبه أذهب ذلك من قلبه وهذا يفيدنا أنه يجوز للشخص أن يسأل جملة من العلماء في المسألة الواحدة إذا كان قصده الوقوف على الحق ومعرفته لا سيما إذا كان بالدليل أما إذا كان من قبيل الوسوسة وطلب, التر... وطلب الرخصة أو الفتنة فهذا ممنوع ومذموم وهو حرام هذا المبحث الأول المبحث الثاني ما المراد؟ بذكر الإمام رحمه الله هذه المسألة مسألة الإيمان بالقدر خيره وشيره أئمة السنة يقررون مسائل الدين في الأصول والفروع في العبادات الاعتقادية والعملية من وجه ويبيع بد وبالدل... بالأدلة ويحذرون الناس من مخالفة شرع الله وذالك حتى يكون التدين خالصا صافيا لله سبحانه وتعالى ومن الأصل في ذلك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 قبل قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمه على خير ما يعلمه له وأن ينذرهم شر ما يعلمه له الحديث وله قصة والمقصود أن هذه قاعدة شرعية لا ينفك عنها ولا يدعها من كان داعية إلى الله على بصيره يريد أن يفقه الناس دين الله الحق من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح ويجانبها صنفان من الدعاة صنف هم أهل الأهواء لأنهم بنوا قاعدتهم في الدعوة إلى الله على حرف الناس عن دين الله الحق فانتسابهم للدعوة إلى الله هو منكر من القول وزور وكذب وضفتان والصنف الثاني جهل لا يحسنون دعوة الناس إلى ما أراده الله منهم من شرعة فهؤلاء يفسدون من حيث يريدون الإصلاح ويضلون الناس من حيث يريدون هدايتهم الأمر أو المبحث الثالث والثاني في هذا الباب بما يتحقق, الإيمان بما يتحقق الإيمان بالقدر ما الطريق التي إذا سلكها العبد تحقق له الإيمان بالقدر كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه أئمة العلم والدين والإيمان اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن ذلك يتحقق بأربعة أمور هي مراتب الإيمان بالقدر المرتبة الأولى مرتبة العلم وهي الإيمان بعلم الله المحيط فقد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وأنه لا يعزب عن هذا العلم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء المرتبة الثانية مرتبة الكتابة وهي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق وفق ما سبق في علمه في اللوح المحفوظ قبل, قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن المرتبة الرابعة مرتبة الخلق فإن الله خالق كل شيء فما من شيء صغير أو كبير في الأرض ولا في السماء إلا والله خالقه وهو سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى الخالق وما سواه مخلوق وقد عرفنا أن صفات الرب ليست بمخلوقة لأنها صفات لذات ليست بمخلوقة وهناك معاشر المسلمين والمسلمات هذه أقول هذه مراتب القدر إجمالاً ويقال مراتب القدر العام وهناك معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات تفصيل في مرتبتي العلم والكتابة ويسمى هذا القدر التفصيلي القدر التفصيلي وهو كما يأتي وهو ثلاث مراتب وتفصيلها كما يأتي المرتبة الأولى التقدير العمري وهو تقدير كل مخلوق في كل مخلوق في عمره الذي حده الله له يوم خلق السماوات والأرض سواء كان عمره قصيرا أو طويلا فإنما يجري على هذا المخلوق من خير أو شر هذا يفصل من التقدير العام ويكتبه الملك وشاهد هذا حديث الصادق المصدوق المعروف قال فيبعث الله الملك فينفخ فينفخ فيه الروح يعني في خلق الجنين الحديث الوارد في خلق الجنين قال فيبعث الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتاب رزقه وعمره وعمله وسعيد أو شقي المرتبة الثانية من مراتب القدر التفصيلي مرتبة القدر الحولي والمعنى تقدير ما يخص كل سنة من ليلة القدر إلى مثلها من قابل قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم قال أهل العلم يفصل فهذه السنة التي هي سنة تسع وعشرين وأربعمائة وألف فصل ما يخصها من القدر العام بدءا من ليلة القدر من ليلة القدر من رمضان الماضي إلى مثلها من هذه السنة ووكل إلى الملائكة المصرفين ذلك تصريفة المرتبة الثالثة التقدير اليومي وهو ما يخص كل يوم ذاته أي يوم هذا يومكم؟ أي يوم يومكم هذا؟ الاثنين ما يخص يوم الاثنين فصل من التقدير العام أو من تقدير السنة ووكل إلى من؟ يدبره ويصرفه من الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام هم وإخوانهم من الملائكة قال تعالى كل يوم هو في شأن قال أهل العلم يحيي ويميت ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع أمر آخر لما ذكر المصنف رحمه لما ذكر الإمام رحمه الله مسألة القدر وأكد على أنها من السنن اللازمة التي من لم يؤمن بها لم يكن من أهل السنة مراده الرد على القدرية. وهم القائلون لا قدر والأمر أنف وهذه المقالة أول من أطلقها معبد ابن خالد الجهني في البصرة في آخر عهد في آخر عصر الصحابة وكان هذا وكان هذا معبد وكان معبد هذا تلميذ لنصراني أخذ عن نصراني اسمه سوسن فلما أطلق هذه المقولة واستجاب له من استجاب مجها أهل الاعتقاد الصحيح ونفروا منها فانطلق منهم رجلان حاجين أو معتمرين فقالوا لعلنا نوافي رجلا من أصحاب محمد نعرض عليه الأمر فاستجاب الله لهم وجمعهم برجل من كبار من كبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من كبار علمائهم وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما فقال أحدهما يا أبا عبد الرحمن إن قبلنا قوما يقولون لا قدر والأمر أنف قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم برعاء مني حتى يؤمن بالقدر والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في شبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ثم ختم الإمام رحمه الله مسألة الإيمان بالقدر بما يجب على المسلم حيال أحاديثه هي الإيمان بها والتسليم لها والتصديق وهذا هو تمام الإنقياد سواء فهم معناها أو لم يفهم فشأن المسلم الإيمان بالنصوص وما تضمنت وأنه حق فإن فهمه فبهى ونعمة وإن لم يفهمه فإنه لم يكلفه الله فوق طاقته كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا مسعى لكن لو بحث في النصوص لعله يجد بيان هذا النص الذي أشكل عليه في نص آخر أو سأل كبارا من أهل العلم لعلهم يزيلون عنه ما أشكل عليه فهذا لا بأس به هذا لا ينافي الإنقاذ الإنقياد التام وإنما ينافي الإنقياد إذا علق المرء الإيمان بالنص على فهمه له فهذا خطأ وخطر وهذا ليس تصديقا لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم فالانقياد التام يا عبد الله يتحقق للمرء بثلاثة أمور تفطن لها وتنبه إليها وهاكموها الأول فعل ما أمر الله به ورسوله والثاني ترك ما نهى الله عنه ورسوله والثالث تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأبكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفاً واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات إذا هذا أو هذه الجمل تؤكد ولله الحمد ما أسلفناه لكم الآن فإن النصوص منها ما هو واضح في نفسه أو سهل أو يسهل الوقوف على بيانه من نص أخر ومنها ما لا يدركه السامع أو الناظر من أول وهله فعليه أولاً الإيمان بهذا النص الإيمان بهذا النص سواء ظهر له معناه أو لم يظهر معناه فقد كفي ذلك وأحكم له كيف ذلك كما قدمنا أن الله لا يكلفك أيها المرء إلا وسعك وما استطعت وإنما الذي هو في وسعك الإيمان بهذه النصوص والتصديق بها والتسليم لها وأنها حق على حقيقتها وإن, وإن لم يدركها عقلك وإن استوحش منها سوحشتها الأسماع أو نبت يعني نفرت منها حصل فيها شيء من عدم يعني عدم الانسجام معها جاهد نفسك على أن تتقبلها هذا هو الواجب الواجب عليك وإن كانت غريبة فبعض الناس إذا سمع نصا غريبا انتفض وصاح كيف هذا هذا من عمل أهل البدع فإن صاحب السنة يؤمن بالحديث الصحيح كما يؤمن بالقرآن ولا يكون في نفسه حرج منه يصدق له ويسلم له وقد مثل الشيخ رحمه الله لما في معناه مشكل من حيث كيفيته لا في معناه وفق اللغة العربية بحديث الصادق المصدق فإنه يتضمن شيء أي أحدهما معنى جمله وفق اللسان العربي وهذا واضح إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما النطفة الجمع معروف هو ضم الأشياء بعضها إلى بعض لكن كيف تجمع هذه النطفة إلى بعضها؟ هذا حجب عنا لا نعلم فيه نصا لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنا أقول لا أعلم فيه نصا حتى الساعة ثانيا نفخ الروح النفخ معروف هو إطلاق الهواء من الفم إطلاق الهواء لكن كيف ينفخوا؟ كيف ينفخ الملك الروح في درع المرأة أو في جيبها وتسري هذه للرحم من حيث اللغة واضح لكن من حيث الكيفية الله أعلم به الكتابة من حيث اللغة معروفة خط لكن كيف يكتب الملك عمره وأجله ورزقه وسعيد أو شقي كيف يكتب هذا هذا لا نعلمه. نعم وحاديث الرؤيا، الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة نؤمن بها ونعتقد أن ما تضمنته حق على حقيقته لكن الكيفية الله أعلم بها الله أعلم بها حيث اللغة معروف نعم قال رحمه الله وإن لا يخاصم أحدا ولا يناضرا ولا يتعلم الجدل فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. إذا خلاصة هذا شيئان: أحدها أحدهما التسليم للآثار كما تقدم، وتصديقها والإيمان بأنها حق. يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة. ثانيا لا يجادل ولا يخاصم وهذا رد على عشاق المناظرات والمجادلات والمحاورات فلم يكن هذا من هدي السلف أبدا وإنما كان نهج نهجهم الرد على المبتدعة بقوة ومن مال إليهم وظهر لهم منه أنه يريد الحق فإنهم يجادلونه بالته أحسن وكيف ذلك؟ بأن يبين له السنة بأذلتها فإذا أظهر أمر آخر كذلك أزالوا عنه اللبس وكشفوا, وكشفوا عنه الشبهة فإذا ظهر لهم أنه لجلاج مجادل معاند خصم فإنهم لا يجلسون إليه ومن طريف ما يروى في هذا وفي الحقيقة أسوة حسنة لمن أراد أن يحتاط لدينه لذلك عن السلف كان أبو قلابة وتلميذه كان كان بن سيرين وتلميذه أيوب السختياني وغيرهما رحم الله الجميع إذا دخل عليهم رجل من أهل الأهوا خرجوا من مجلسهم. ترك المجلس وهو مجلسه، وكان يوما رجل يلاحق الإمام مالك رحمه الله يقول يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله اسمعني ناظرني اسمعني ولو كلمة، والإمام مالك يشير له بإصبع يقول لا ولا نص كلمة، قال يا أبا عبد الله ناظرني لا عليك. إن غلبتني تبعتك وإن غلبتك تبعتني قال وإن جاء ثالث وغلبنا قال نتبعه قد اذهب فأنت تتنقل وكان رحمه الله يقول في وصياه المتضمن النهي عن مجالسة أهل الأهواء ومجادلتهم مناظراتهم او كلما جاءنا رجل او كلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم فهل يعقل قومنا هذا وليعلم أصحاب المناظرات والمجادلات والمحاورات أنهم لم لم يصيبوا السنة وين؟ لم يكونوا على السنة وين أصابوا السنة؟ لأن السنة لا تبين إلا بالسنة، السنة لا تبينها إلا السنة. فعلى سبيل المثال، لو جاءك رجل يقول أن تتكلم في سيد قطب وحسن البنا والموجود وغيرهم. أريد أن أتناقش معك اختبره قل له أنشدك بالله إن استبان لك الحق بالدليل فهل تقبل به فإن تردد فرفع يدك عنه قل لا لا أجلسك وإن استجاب لك فبين له بين له بالدليل القطعي الدال على فساد منهج القوم فإن أخذ يعرض ويلوي الكلام لين فاعلم أنه ليس من أهل السنة وأنه من أهل الأهواء فلا تمكن سمعك من أقواله وقد قدمت لكم في درس الفجر اليوم أو درس البارحة أمس العصر قول أبي, قلا أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله لتلميذه أيوب السختيان رحمه الله نعم قال رحمه الله والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق فإن كلام الله منه وليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب برعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق الإمام أحمد رحمه الله لقي من شدة المحنة جرأها جرأ موقفه العظيم الصلب القوي الذي لا ينسه له أهل السنة من رد هذه المقولة مقولة القول بخلق القرآن فقد ردها بالأدلة وصبر وصابر على ما لا يقيه من صنوف الأذى في عهد المأمون متولي كبر هذه المقولة ومن وكذلك في عهود من تبعه على ذلك من أبنائه وأحفاده خلفاء بن عباس وثمت موقف آخر وهو موقفه من الخليفة فقد جاءه جمع من الفقهاء يستشيرونه ويقول يا أبا عبد الله كان من الرجل ما كان فقال اتقوا الله احقنوا دماء المسلمين أمير المؤمنين فلم يكفر الخليفة لأنه ظهر له أن الخليفة وقع في شبه لا يستطيع الخروج منها نعم كانت بطانة المأمون بشر ابن غياث المريسي. شيخ المعتزل في زمانه وكان على هذا النمط وهم بطانة لمن خلف المأمون أحمد ابن أبي دعاد كان معتزليا جلدا فصابر الإمام أحمد رحمه الله وصبر هو ومن وقف موقفه من أئمة السنة حتى فرج الله عن أهل السنة و. أذهب عنهم شر هذه الفتنة في عهد المتوكل واسمه جعفر أظنه ابن المعتصم أو من بعده هو من سلالة المأمون وكان المتوكل هذا قد ناصر أهل السنة وأعادهم إليها أعاد الناس إلى ولله الحمد والمنه وهناك أمور أخرى ذكرها الشيخ أولا أن المر لا يضعف يقول القرآن كلام الله منزل منه أو نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ولا ضعف الأمر الثاني التحذير من أمر الوقت وأهل هذا يسمون الواقفة يقولون القرآن كلام الله مخلوق ما مخلوق ما ندري هذا تلبيس وتعمية لأن نصوص الكتاب والسنة صريحة الدلالة في أن القرآن كلام الله وأن الله تكلم به على الحقيقة وعلى ذلك أجمع أهل السنة الثالث التحذير من اللفظية واللفظية هي قولهم لفظي بالقرآن مخلوق فإن الإمام أحمد ومحمد ابن عبد الله ومحمد ابن يحيى الذهلي وغيرهم من علماء السنة يشددون النكير في هذه المقالة. ويسجرون عنها ويبدعون من سلكها لماذا؟ لسببين الأول أنها محدثة لم تكن على عهد السلف محدثة في القرون المتأخرة وثانيا لأن المبتدعة القائلين بخلق القرآن لما ضعفت شوكتهم بقي مكرهم وكيدهم فيقولون لفظي بالقرآن مخلوق اسمع اسمها اسمع ماذا أقول لك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لفظي مخلوق سمعت وهو يريد أن ينسل إلى القول بخلق القرآن يريدوا أن ينسل إلى القول بخلق القرآن فعمد الأئمة إلى سد هذا الطريق ودليلهم أن المعنى أو أن الكلمة أو أن العبارة إذا كانت تحتمل معليين أحدهما صالح والآخر فاسد فإنها فإنه يجب تركها حتى لا يستثمرها أهل الفساد هذه قاعدة شرعية ودليل هذه القاعدة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقول غرنا الآية كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سمعوا من اليهود قولهم أب القاسم راعنا راعنا فأخذها الصحابة لأن معناها اللغوي أمهلنا أمهلنا ولم يتفطنوا إلى مراد اليهود ومقصدهم الخبيث. فإن اليهود يقولون راعنا معناها أنت أحمق. يعني هي لي عنق هي أظن أصل استعمالها راعنا يعني أنت أحمق. لكن يقولوا راعنا لي. فنهاهم الله عز وجل عن هذه عن استعمال هذه الكلمة. التي تحتمل وجعين أحدهما صالح والآخر فاسد إلى عبارة أخرى لا تحتمل إلا وجهاً واحداً وهو المعنى الصحيح ولكن قولوا أنظرنا يعني أنظرنا امهلنا وه وهنا ننبه إلى أن العرف اليوم في كلمة راعنا مستعمل ولا بأس فيه لأنها لا تس... عندنا لا تحتمل وجهين ليس هناك مكرة يستعملونها حتى نتجنبها وإنما يستعملها الناس كلهم راعنا فولا أمهلنا راعنا راعنا يعني خفض السعر نعم فلا بأس بها إن شاء الله لنل العرف جاري على هذا لكن في ذلك الوقت لا مكر اليهود موجود فنهى الله خيار المؤمنين عنها وأرشدهم إلى ما هو خير منها وأسلم وليس فيها إلا معنى صحيح انظرنا نعم قال رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح وأن النبي صلى الله عليه وسلم حسبك, حسبك الرؤية هي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ورؤية المؤمنين ربهم ثابتة بالكتاب والسلة والإجماع قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والمعنى وجوه حسنة جميلة هي ناظرة إلى ربها يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم فما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وفي رواية لا تضامون في رؤيته فالمعنى على الأولى لا يلحقكم ضيم فيختص بعضكم بالرؤية دون بعض وعلى الم... و... وعلى مع المعنى... وعلى معنى الثانية لا تتزاحمون في في رؤية الله عز وجل بل كل منكم يراه بل كل منكم يراه وهو مكنا ورؤية المؤمنين ربهم مرتين إحداهما في عرصات القيامة في المحشر فإن المؤمنين يرونه بأبصارهم بأعين رؤوسهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما دلت الآية قبل وهل يراه غيرهم خلاف بين أهل العلم ثلاثة أخوان أحدها أنه يراه المؤمنون والكافرون والمنافقون، ثم يحجب المؤمنون، ثم يحجب الكفار والكفار بعد بعد ذلك عن رؤيته، ويبقى أهل الإسلام يتلذذون بها، يسرون بها، وأظن ذلك والله أعلم تخفيفا لهول الموقف عليهم. الثاني أنه يراه المسلمون من هذه الأمة. المؤمن والمنافق القول الثالث أن هذه الرؤية خاصة بأهل الإيمان ونحن نميل إلى هذا القول كما قرره جمع من الأئمة قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال أهل العلم حجب الكفار فيراه المؤمنون والمرة الثانية في الجنة، وهذه خاصة بأهل الجنة، خاصة بأهل الجنة، إجماعاً. ففي صحيح ففي مسنّد أحمد وصحيح مسلم من حديث صهيب ابن سنان رضي الله عنه. تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزياده، فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادل يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكمه فيقولون وماذا ألم يثق الموازيننا ألم يبيض وجوهنا ألم يدخلنا الجنة ويؤتنا ما لم يؤتي أحدا من العالمين قال فيكشف لهم الحجاب. قال فوالله ما أعطوا عطاء أقر لأعينهم منه يذهلون برؤيتهم ربهم وسيدهم ومعبودهم الذين أخلصوا لهم الذين أخلصوا له الذي أخلصوا له الذي أخلصوا, أخلصوا, أخلصوا, أخلصوا له الدين في الدنيا وتابعوا نبيه السلام على ذلك كافأهم بهذا فيذهلون عن نعيم الجنة كلها ثم يقول يا أهل الجنة وحل عليكم رضواني فلا أشخت عليكم أبداً اللهم بلغنا ذلك يا حي يا قيوم بواسع رحمتك وفضلك فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر آية يونس يونس عادى للذين أحسن الحسن والزيادة بها بأبأ بأبأ فسرها وقد أنكر الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم وغير من البدع رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ولهم في ذلك شبه وحجج فاسدة الحجة الأولى قالوا يلزم على هذا أن الله في جهة وهذا يقتضي أنه جسم. والله منزه عن ذلك. والجواب عن هذه الشبهة أولاً أن الجهة مجمدة تحتمل معاني ثلاثة جهات سفل. وجهة علو تحيط بالله وتحويه وجهة علو لا تحيط بالله ولا تحويه فالأول والثاني باطلان والثالث هو الحق فالله علي في ذاته فهو فوق عرشه يوم القيامة هو عرشه سقف مخلوقاته وثانيا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا يشبه شيء من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه سبحانه وتعالى الثاني حجة ثانية شبهة ثانية قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، فلازم الرؤية أن الأبصار تدرك الله والجواب أن والجواب أولًا أن الرؤية شيء والادراك شيء. فكم مرئي لو سئل رأيه عن محتوى وشكله لم أجد قال أنا رأيت خذ مثالا لو أنك دعيت عند محبوب بمناسبة أنه اشترى بيتا جديدا فيحب أن يستضيفك فيه يقيم موليمة شكر يدعو له إخوانه وأجلسكم في المجلس فحدثت من لقيت بأنك دخلت بيت فلان الجديد ما شاء الله تبارك الله بيت جميل وأجلسنا في المجلس فقال كم كم طول المجلس كم عرضه كم ارتفاعه كم عدد نوافذه فقلت له لا أدري قال أنت رأيته تقول نعم أنا رأيته لكن ما أحط به هذا من جهة العقل من جهة العقل ثانيا من جهة اللغة من جهة اللغة ما قصه الله علينا من خبر موسى عبد الله ورسوله وكليمه وقومه موسى صلى الله عليه وسلم وقومه مع فرعون عدو الله وقومه فإنه لما ترى الجمعان ماذا قال أصحاب موسى لموسى صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا إنا لمدركون ما كان جواب موسى كلا إن معي ربي شهيد فهل موسى صلى الله عليه وسلم نفى الرؤية وقد التقى الجمعان ويرى كل واحد للآخر أو نفى شيئا آخر زائدا على الرؤية كلا هذا نفي هم ماذا قالوا قالوا, قالوا مدركون مدركون يعني لقوم أحاطوا بنا ما هي قضية رؤية يروننا ونراهم قالوا إننا مدركون يا موسى كيف نصنع إننا مدركون فقال الكريم صلى الله عليه وسلم كلا نفى ماذا نفى الإحاطة ولم ينفي الرؤية الرؤية موجودة الرؤية موجودة هذا الكأس معي الآن فهل يستطيع أحد ينفق القصر ليس معتق؟ ما يمكن؟ ما يمكن؟ لو أن شخصا داهمه شخص آخر، فقال يا فلان يا فلان يا فلان، أسعفني أسعفني يا فلان الرجل الرجل أدركني هذا المستغيث أعزل، والمهاجم معه سلاح. والمستغاث به معه سلاح اقوى منه فقال لا عليك لا عليك لا عليك لا تخف لا لا لا لا عليك فهل ينفي المهاجمة أو ينفي ما تخوفه الرجل وهو قتله ينفي ينفي ما تخوفه ما تخ ما تخوفه الرجل وهو قتله من ذلك المهاجم فقال لا عليك لا عليك فاذا عبد الله وكلمه ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم لم ينفم الرؤيا وإنما نفى أمرا زائدا يتخوفه القوم فعبروا عنه بقوله إنا لمدركون يعني محاط بنا لأن, لأن فرعون عليه ذعنة الله معه جمع ألوف لا يحصيه إلا الله هم فهم أكثر من بني إسرائيل أضعفنا ضاعفة فيما يقع فأصبحت الآية ولل الحم لنا وعليهم فنقول نحن نؤمن بأن الله يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار والرؤية ثابتة الثالث احتجوا بقوله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم لا حين قال ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني إلى آخر الآيات والجواب عن هذا من وجهين أولا أولا أن الناس أن موسى صلى الله عليه وسلم سأل ربه رؤيته في الدنيا والرؤية التي نؤمن بها هي في الآخرة في في الآخرة وثانيا لو كانت رؤية لو كانت رؤية الله عز وجل للمؤمنين غير ممكنة في الآخرة ما أمر موسى أن يتجلى الجبل ما أمر موسى صلى الله عليه وسلم أن ينظر ما أمر موسى صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى الجبل فقال فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل الجبل صار دكا لم يتحمل رؤية الله فإذا هذا وجه والوجه الآخر أن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ثابتة عندنا بالنصوص وبالإجماع فلا مجال للعقل في في, في هذا الباب نعم نعم بقي عشر دقائق عن الأذان إذن نكتفي بهذا القدر, ون... القدر ونستودعكم الله ونعود إليكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب مع بلوغ المرام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين